Thank <laughs> you. خذ من الهاشمي ما تريد واسمح بلك ياك يا ذا الحسن خذ من الفايدة والوجدة ليف الوصل نوب جردان ليش تبخل علي بالتلاقي ليش تبخل علي بالتلاقي ما قد سبق بيننا شي وحان بقي الجود والجبر باقي ماشي زعلنا بجرا خذ من الهاشمي ما تريده خذ من الهاشمي ما تريده واسمح بلك يا ذا الحسن خذ من الفائدة والوجيدة اللي في الوصل نوب جرجان محبيك يا ذا الحسن ناخذ من البايده والوجيده اللي في وصلنا ليش تبخل علي بالتراجي ما قد سبج بيننا شي وحان باقي الجوف والجبر باقي ماشي زعل موتردان يلقي عسل موتردان ليش تبخل علي بالتراجي ليش تبخل علي بالتراجي ما قد سبج ماشي زعل نوب كرجان يلقي عسل نوب كرجان إن حبك ولا فؤادي إن حبك ولا فؤادي لك ومني أرخص زمن لعيونك حيلة نادي نحنا دلنا بجراجا جلقي عسل دب جراجا إن حبك ولا فقادي إن حبك ولا فقادي قبلك ومني أرخص زمن لي لي لي لعيونك حيلة نادي ان حبك ولا فؤادي ان حبك ولا فؤادي قبلك مني ارخى الزمن لعيونك حيلت نادي نحن الدلال نوم جردان نلقي عسل دوم جردان ان حبك Zaman lalu, nafas aku samunnya, wakal amal Noor Jardan. Jelgi al Sam Noor Jardan. Ya La Ya Li, ma'ajma kama ha. Ya La علينا wajah zaman lalu, nafas aku samunnya, wakal